Thank you. Rihtyin, saa elämä, on uusia paikkoja, Ja niitä on useita. قاديني على ايامي صعب وكل جرح و دوه اخر أديني على ايامي صعب وكل جرح و دوه اخر عملتي اللي علي بس يا قلبي ممكن تعملو استحملت اني غيري يا حبيبي Aamido, täytyy minun mennä riippumatta niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, niistä, يا شا شاني لحد لقيت طاي الدنيا ما علي ليه ليه معرفش الدنيا ما لها بيها عليا ليه مش ليها معرفش الدنيا ما لها بيها عليا ليه مش ليها صبرت كتير عليها وعشت فيها شفت اللي بيعيش شو معرفش الغلطة فيها Se suosii alifsaa